قالوا <سؤال> و الماضي الماضي عند طول مالك ربنا الله تعالى وصم وفعل ثم عرض الكثير هذا هو أشترك. Sim, فائقة الألفية معطي وهو بسبق حاجز تفضيل مستوجب ثناء الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتالف منه كلام نالك ثم محيط كستقم واسم وفعه ثم حرف الكريم الكلام وما يتألك منه الكلام يا رب على ان على ان او او, أو ان يعني نقول ان الكلام أولا واضع على طيب تقدير الكلام هذا هذا فاء الكلام <تقدر> لو <الكلام> <تقدر الكلام> <تقدر الكلام> <تقدر الكلام> <محسوس> كنت اذا انت بيني <تقدر الكلام> يبقى الكلام وما يتعلق منه هذا <محسوس> هذا شرحه اقرا هذا حد او هذا شرحه او معشو. المهم ان انا كلمه الكلام دي بس الله الرفع صحيح وقلنا في التوجيه يا جماعه <أم> اما ان يكون على انها مبتدا واصل الكلام هذا ايه الكلام وما منه? هذا محل صحيحي. طيب, طيب. اخذنا الجهاد ثلاثه اخرى للغطاء. صحيحي. انا ذكرت الجهاد يكفيك. يا مرشي. خضاء. او محتوم ان الكلام. هذا الكلام وما يتألفه من بي. طيب. هذا كلام الله على فاعل والفعل محذوف صحيح طيب بعدها اخذنا الوجه الرابع يلعب يا على انه نائب فاعل مكانه الكلام يقرأ يقرأ اصله يقرأ باب الكلام او يقرأ الكلام بمصادر الاشياء اذا عندنا هنا كلمه الكلام الأول الآن يجوز بها تقولها الكلام نوه ويجوز بذلك تقولها الكلام مه ويجوز أيضا تقولها الكلام فيكون فيها كم وجه العراري ثلاثة لكل وجه هذه الوجوه الثلاثة توجيه نحوي يخص لكل وجه من هذه الوجوه الثلاثة هذا توجيه نحوي يخص نحن نفعناها. لماذا نفعناها؟ لأطمع السبب الاول اما ان تكون خبراً وممتدأوهم. واما ان تكون همتدأت وخبروهم هرتوه. واما ان تكون لفعلين هرتوه. واما ان تكون لفاعين فعلين هذه كم? بقي توجيه انا عايز اشرح صحيح. طب الكلام, الكلام وهي وما فهنا قلتها ماذا الكلام ما في نصب فين صحيح يعني. وتكون هنا الكلام مفعول به بفعل وصلت كلام اطراف اما اهل اهل اهل ما اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل هو اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل على اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل من يمين عليك؟ أشعر... <تصفيق> أشعر... لي... لي... لي... لي... أصبح... <تصفيق> الى مطابع الشيء اشعار الى هناك شخص ايضا عنه انه ساله كيف أصبح دائم الآن ربنا نسموه سألهم الرجل. ماذا قال يلا جماعة طال كيف اصبحت فقال الرجل خي ريفي. والحمد لله. فتفضل الكلام. بخي اذا حرف من الحرفة. عذا فرق. كذلك قيل ماشي يا من آل قيصة. الف كوب. وكريم مديني. من آل ورد الذي أصبحت أسبوع الماضي هو شارج أنا اليوم يعني الذي الأقلوب موجود فيه إن حتى الشارج التي زمتها الآن موجودتها فيه ورد يعني أنتم في الماضي صورتم ورد التوضيحات يعني تبقى؟ ورق ورق موجود معي يعني فيه نفس التفصيل الذي ترونه وقفنا عند اسم فعل, فعل. يلا قلنا العين هذا وقفنا عند إيه اسم طيب من في الأشجار المهم الآن اسم فعل. فعل هذا في إنه اسم الفعل. فأتينا لكلمة الفعل. لوجود إيه؟ وجود موافقه بينه وبين الفعل. اضغط في اول جسمية كلمه لوجود وجوه ضربة بينه وبين الفعل. وجود موافقه بينه وبين الفعل كم? ثلاثة. في العمل والزمن والمعنى. صح? مثلا كلمه شتان شتان ترونها الان هنا. هنا شتان هذه يقولون انها اسم فعل ماضي بمعنى اقترب اسم فعل ماضي بمعنى ايه اقترب فهنا اولا شتان ساول قد المعنى ان تساوي. المعنى واحد. كما تقول? قول. شجان بين فلان وفلان. تقول ايضا افترضا فلان. صحيح? اذا اتفق في المعنى ان يلتفقها. المعنى اتفرضا. ايضا في الزمن. هنا شجان ومعنى افترضا. اذا التساوي في المعنى يترتب على المساواه في المعنى صفات السوف ولا ان نقول فيها في المخالفه وجهة فقط فقاط كما جمعت طالبت قالوا من مخالفه اولا ان ان تاع يتاثر بالعوامل في ايه يتاثر بالعوامل مثلا سياتي ان شاء الله تعالى ان لا لادوات النص خاصه في الذي الحديث عندها لن نبقى راحا. وانا لان نصرف نصرف ولكن ايه دينها الان. بل ايه اسم بعض لن اففها امس افقى انت صح? لا, لا ايه? إيه؟ لا افرر العوامة. فخالفة انتعلم هناك من خالفة دلن. خالفة دلن. صح اي عندنا وجه اخر المخالفة عندك مثلا هذا كانت الذي فكرتان نبرح ايه اللي قد نوع يستقيم بهم؟ يستطيع المعنى, المعنى أم لا يستطيع تقول لم نطرح بس المعنى المستقيم ام ليس مستقيما والكلام مقبول ام ليس مطلولا ولكن ضاع لم كعلامة للفعل المضارع. العلمات المعنى المضارع المنفل لم لم. كما سيكون ان شاء الله تعالى. طعم سعى طولة لم قمت. لم معنى. صحيح? اذا هي تقبل العلمات منها تقبل. ما تقبل اذا خالفت في التأثر للعوامير وخالفت في قبول العلم والذاني Yeah, yeah. ايضا عندنا استمتع لماضه ولو تروحان اين ناتت بعده بعضها وضع كذا معك اذا عندنا تقسيم الافعال ثلاثه وايضا تقسيم اسباب الأفعال ثلاثه اسم فعلا امرض واسم فعلا الله اسم فعلا ماض وضع قضي عليها نبحث الاخير باسفار الافعال نحن قلنا الى اسماء الافعال اولا نحتاج الى تعريفه بعدها نحن قلنا انها ليست قصص رابعا اذا لا بد تكون من الاقسام الثلاثه فقط فمن اي الاقسام الثلاثه هي, هل هي نقول لأن لان الفرق بين المفرد والجمع في التاء فكل ما يفرق بينهما وبين الفرق بالتاء مع حفظ المفرد والجمع في لفظ بنية الكلمة فننسب ماذا اسم جنس جمعياً واضح طيب كلمه ناخذ لا من نفس زمان نعم طم راح وطم نفس الباب شجر وشجر طب قديا وقر موجان وموجا اه نفس الباب تبي معي الان كلمه وكلم شجر وشجر ناخذ نه ونخذ هنا المفرط انا بالتالي في كل الكلمات الثلاثه صح بينما هو الامر وايضا شيء اخر حركات المفرط بنيه المفرط تشابهت مع حركات بنيه الجمع كما تتشابهت ولذلك قلنا اننا نسميه ماذا اسم جنس علم بخلاف ماذا قلت مثلا طه يا ابو الله وبخلاف ما لو قلت مدج و مدلل هنا ان وضع بالتاء وهنا بالياء ولكن بنيه المفعله الضم اختلفت لما اختلفت فهذا يمكن ان وصفيه اسمها جنس جمعيه يعود جاديه يسمى جمعة تكسيز يعود إلى مدى جماعة جمع تكسيز ولذلك لا تشدينها أحداً يقول إن الغرة جنس جمع لا لأن غرة جمع طار طار بسكور طار قرية اختلف الضبط من اختلفها فهذه يسمى جمعة تكسيز من الضبط. الضطة وإذا اسم جنس, طبونا دب دب على اسم جنس كلمة جمعي. طب ما هو على صن صن جمع. كلمة جمع هذه كيف نعرفها؟ هي أساس جنس جمع. دموعي. هل, هل كلمة جمع صفة لص ام صفة لجنس؟ عندما تقول أساس جنس. جمعي. ولا انت تقول اسم جنس سيدي. هل جمعي تقول جمعين دول على انها صفه صفة لس? ان تقول جمعين لييني على انها صفه لجنس. نقول ان نحبك النص على ان جمعي صفه لليس وليس صفه لجنس. وضع كده نمع. وبناء على ذلك اقول قلس. هذا بعدها يا ري. جمعين يا لان اصبع جمال. لو قلت سميتون اسمها جنس. اقول بعدها جمعين يا لو قلت. مثلا بارت. اسم جنسي اقول ايه? إيه ما هي جنس. جنس هذه التلسة من دائماً يضعوا مالاً مضافة لبيت كما هي موجودة الآن الأسم مضافة وجنسي والمضاف إليه من منصوبات ببن سلطان فالمشورات وعلى أسرعات ومشورة أسرعات طيب، هذا للنقص المتصف من أسنان الأجناس واسم وصفو زائد انه جمعي ما هو ضد الجمعي الافراد فاسم الجنس الجمعي ضده اسم الجنس الافراد اذا اسمعي لك بس اسم باللغه العربيه على خمس خمس اسمين هو اسم الجنس الجمعي واحد اسم الجنس الجمعي ذكرنا انه يدل على الكثير فقط في العدد ثلاثه اثنان ولذلك سميناه إليه عندنا المبلغ على زيادة اربع ولذلك انت لو قلت ايه ان إيه؟ الهمزه هنا مخففه مشدده لا الله، النور مشدده مخففه قبل أن أسماء الأجناس تتصم لكم قصة إلى قصمين اسم, اسم الجنس. اسم الجنس يا صلات اللي عن وهو ما على القليل والكثير. القليل والكثير. Jim C. Jim C. قال خمس وصل وفعل كل ما حرفه أكمل هنا نفس الفارع يدل على معنى ونفس نفس يدل على معنى لو لك البيت تفهم منه الجدران وما بارك الله تفهم الكلب واذلاع معنى اعماله الكلام اصل في الكلام السنه الصالح مثلا تقول له اصل هو رواه العمان علي بن طالب انه قال الكلب اسف وفعل وحرف صحيح قول الاعداد هذا الكلام لو اصل ليس له لو اصل كلام من علي ابن ابي طالب أورده هنا شيء آخر في هذه الجمله قسم الكلام الى قال ثلاثه هي الاسم والفعل والحرف وهذه هي مجموع انواع الكلام في اللغه العربيه كلها كل اللغه العربيه اما تكون اسم او فعل او حرف وراذا الاسم الرابع ما بدلا قال ان اقسام الكلام الثاني هو الدليل النظري العقمي. والدليل الثانس هو الاجماع. معك ربعنا. الآن النحاة استدلوا على كوم الكلمة ثلاثة مرسانة. بكم دليل? ثلاثة. اي اي اي ماذا? تتابع على الصلاة هو ايه ماذا? يعني. اولا من التتبر كل اللغة العربية ما يعني لم نعلم لغة العرب الا عمرية. التتبر والاستطرافة. لم نعلم ان الضاعي من مرفوعات الاسعاء الى عقرية. مناسة. نصل انفسه. انفسه. لفضل الله عز وجد من التتبع عيولة العربة. بعد ان كانت الرجل كما يمر في البوادي ويجوب البلدان والقبائل العربيه حتى احصل على واصل وجهه فقط ولذلك أبو على القاسم المثلث سمعت ايلا في طريق الحديث والقصص مجلد المغامرات سنة. هو كان مجلد يعني هو كانت اقبل مجلد. ومع ذلك جمعهما خمس سنه لانه كانت من ويخلص على ان يكون من كم ولذلك تقول ان علم ايضا. من بعد سنة النبال فكره الله تعالى. وناسوا اهدفوا العمل اللي هذا مثلا مين بتبدي على السنور قلنا مثلا عن مين وقلنا مين مين? هادي في لا دون شيء ابدا. نعبر عن حش صحيح. <تصفيق> فلذا نقول ان الذي يحكم عمر أب موت. أما إمامنا على الله تعالى وصل وبيعهم وعرضهم الكل. وتكلمنا عن أن الإنسان أساس. تبدأ ثلاثة على رأسه منها هذا الأساس. الدليل الأول هو طبع استغراض. الناس مين مين؟ ان اصف الفعل ما أو ان يعاد الرابعه صحيح اذا السؤال uh -oh. Was the was a man the هذا طرار فهي هذا قرار للنجم وفي يعني قصد